Bismillahirrahmanirrahim. and m mm n -hmm. a little bit of, of, of a bad guy. Oh e yeah. والله هو المصدر Let تبي من أن تصيب صراط جاءاتك فتسبح على. لَثَمَتُ I don't know. Don't. Oh. Amen. Mm -hmm. كل مقصدين إنما ولا إلسان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فهلائك هم لا يحب أحدكم وإننا كنا لحن أخي من نسان فكرهتم Yeah Masallah <laughs> Allahu Akbar Eu